والله يقدر الليل والنهار علم أ ن لن تحصوه فتاب عليكم ف ق ر ؤ و ا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن علم أ ن سيكون منكم مرضى و آ خ ر و ن يضربون في ا ل أ ر ض يبتغون من فضل الله و آ خ ر و ن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 「私の思い出は何でもいです」